شروط الحديبية طوق نجاة لأي دولة إسلامية أم لا مبعوث الوثنيين سهيل بن عمرو على الدولة الإسلامية شروطة كان بعضها شبه تعجيزي فيه من الظلم ما لا يقبله إلا قائد ذو أفق بعيد أول هذه الشروط هدنة مدتها عشر سنوات بين الدولة الإسلامية وقريش ثانيها يأمن الناس خلال هذه السنوات العشر ويكف بعضهم عن بعض ثالثها تلتزم الدولة الإسلامية بإعادة أي رجل مسلم قرشي يلجأ لها دون إذن وليه رابعها أي مسلم يريد ترك الدولة الإسلامية والانضمام إلى قريش فليس من حق النبي استعادته ولا تلتزم قريش بإرجاعه وهذا معناه أن من ارتد وأراد اللحاق بقريش فليس من حق الدولة الإسلامية منعه أو المساس به خامسها تفرض المعاهدة بين الطرفين عيبة مكفوفة أي عدم الغش بين الطرفين وعدم الإسلال وهو السرقة وقد مارسها الوثنيون سابقا حين فقأوا أعين الراعي وسلبوا إبل الصدقة وأنه لا إغلال أي لا خيانة والوثنيون سبق أن قاموا بخيانات مفجعة حين غدروا بالصحابة أهل الرجيع وخانوا مرثدا وخبيبا وأصحابهم سادسها من أحب من القبائل أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه وهذا معناه توقيع معاهدة دفاع مشتركة بين الدولة الإسلامية وأي قبيلة وثنية ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه سابعها يرجع محمد هذا العام ولا يحق له دخول مكة، ثامنها، تسمح قريش لمحمد وصحبه بدخول مكة العام القادم، وتتعهد بإخلاء الحرم لهم، على ألا تتجاوز إقامة المسلمين بمكة ثلاثة أيام، وأن تكون سيوف المسلمين في أغمدتها منذ أن يدخلوا إلى أن يغادروا تاسعها لا يسمح للمسلمين باخذ أحد من أهل مكة عاشرها ليس من حق النبي منع أحد من الصحابة من الانضمام لمشرك قريش ذهل الصحابة وغلى الغضب في رؤوسهم فتلك الشروط تقتل صبرهم فاحتجوا وهتفوا بنبيهم يا رسول الله أنكتب هذا؟ فقال القائد صلى الله عليه وسلم بكل ثقة نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا كانت الشروط تعني توقف الجهاد وعدم الاحتجاج على المرتد القرشي وتسليم المسلم المهاجر لأعداء الله ورسوله وَأَنْ يُحَدِّدَ الْكُفَّارُ مَتَا يَحِقُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ شروطٌ لَوْ قَبِلَهَا غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالْرِدَّةِ